112. أولئك أصحار النار هم فيها خالدون 113. ويوم نحصرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 112. فذيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 113. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن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 وَمَيْ يُخرِجُ الحَََّ مِنَ المَيتِ وَيُخرِجُ الْ المَ تَ مِنَ الحَ وَمَدَّأَممررَ فَسَ يَقُونَ اللَّ فَقُل الأأَفَل تَتَّقُون فَذَلِكُم اللَّهُ رَبُّكُم الحَّ فمَاذاَا بَعد الْ الحَط 111. إلا الظلال 112. فأنا تصرفون 113. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 114. 114. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 115. فأنا تؤفكون 116. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى 112. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى 113. فما لكم كيف تحكمون 114. وما يتبع 112. إن الظن لا يغني من الحق شيئا 113. إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن قُل الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ وَلَكِنْ إِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أم تُفِي بِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ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 وَإِن وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 110. ومنهم من 112. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 113. ومنهم من ينظر إليك 114. أفأنت تهدي لَا ولو كانوا لا يبصرون 115. سَشَيْءٌ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ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 يَكُونُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ الله لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 119. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 110. أثم إذا ما بِهِ آمنتم به أهل الآن وقد كنتم به